كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّقْنِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 قولا مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انك كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يوم نبث شلدقشه القبر انا منتقمون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 وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكه كَذٰلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّ 114. وقد اخترناهم على علم على العالمين 115. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين 116. إن هؤلاء ليقولون 117. إن هي إلا موتتنا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 الحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجرة الزبطون طعام الأثيم كالمهل يغلي في البكون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إِنَّ الَّذِينَ كُنْتُمْ بِتَمْنَوْنَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ 119- يدعون فيها بكل فاكية آمنين 110- لا يذوكون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذابا جحيم 111- فضلا من ربك ذلك هو الفوز فإنما يسرناه بنسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون